Allah'ın kullarıdır. Amin. Qul ya,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 Allahu ekber hamdulillahi rabbil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 اله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله